ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أذكر واحد كان من طلابي في الكلية تخرجها يمكن الحين صار لها عشر سنين لكن أذكر لما كان ذيك الأيام أظن السنة الثالث أو رابع أو كذا المهم توفي والده فهو اللي قائم بأمه وخواته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 لكن يا شيخ. اقترح علي مشروع تجاري. قلت والله يا ولدي انا مريم مستشار مالي. اتصل بي. الله هني ما ادري لكن استشر متخصصين. اتصل بي بعد كم يوم. قال يا شيخ انا عندي مشروع. قلت ما هو? قال بجانبنا سوق. على شارع عام. والمواقف حقه السوق كبيرة جدا. افكر اني احط في النص دوار. واحط محل. يصير المحل هذا على مو مهوب على أربع شوارع على عشرة شوارع لأنه دائري والمحلات يا شيخ غالي وأجارها غالي والسوق نشيط قلت والله فكرة كلم صاحب السوق اتصل على صاحب السوق واتفق هو إياه. اتفق اتفق هو يبني المحل على حسابه ويقوم بالمحل كاملا وأجرت المحل يعني هو بيدفع في المحل مثلا تصليح المحل وإنشاءه وكذا مائتين ألف يقول له اخذ المحل لمدة عشرين سنة ملكي وبعدها ينتقل اليك يا صاحب السوق هذا جائز يعني يصبح كأنما قدم له الأجرة مقدما هذا جائز شرعا انت لو تجي لواحد تقول له ابني بيتك على حسابي لكن انا بسكن فيه اول خمس سنوات هذا جائز اذا كانت الأجرة معروفة والتكلفة معروفة أو, او قريبا من المعرفة المهم اتفق هويا وكتبوا العقد وبدأ الرجال يحفر ويشتغل طلع ترخيص البلدية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 عشان يتنازل لهم بس بالموقع يبيعهم إياه. تدرون يا جماعة اشتراه بكم؟ هو ما دفع فيه إلا يمكن عشرين ولا ثلاثين ألف. ويمكن لو لو كمل تورط لأنه ما عنده فلوس يمكن أنا أتحره يتسلف مني كل ما اتصل علي. تدرون يا جماعة باعها بكم؟ باعها بثمانمائة وخمسين ألف. حول مليون. يعني لو لو يقعد عشر سنين يجمعها من وظيفته ما قدر. المهم اتصل بي يشاورني أبي ولا ما أبي قلت يا رجال بيع بيع لو بنص الجيما هذا نزك هجم عليك من السماء المهم باع المحل أخذ الشيك وراح وطق فلّه جديدة خذ له فلّة 650 ألف ذيك الأيام الفلّة أرخص شوي وبقى عنده 300 ألف اتصل بي قال بشتري سيارة كلفورد قلت والله كثرت فلوسك تشتري سيارتي راح شوف المعارض مليانة المهم سبحان الله وزانت أموره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 فالدال على الخير كفاعل قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي